الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أكبر, الله أكبر, أكبر أن لا إله إلا الله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 أشهد أن محمد الرسول الله من بيا على الصلاه بيا على الفنا أي عل فهاه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا